ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ دعون إلى الإيمان فتكفون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجهم من سبيل ذلكم بأنه إذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ jomahua, وَإِنْ jomahua, بِهِ jomahua, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ jomahua, مِنَ السماء رِزْقًا وما يتذكر إلا من ينهب وما يتذكر إلا من ينهب فدعو الله فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات العرش رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَلْقَى رُوحًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم؟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 يا ظلما اليوم إن الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآذفة وانذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور <تصفيق> يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق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 البينات فكفوا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَيْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَيْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ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 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قوم, يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ Mislata, vikao minu, نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ samu, بَعْدِهِمْ ua, يُرِيدُ na, minu, ba, din, ua, ma, lau,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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لئن بعث الله من بعده رسولا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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر وَقَالَ وقال فرعون يا هامان بن ليصرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإنه لا أظنّه كاذبا، وكذلك زُين لفرعون صُو عمليه وصدّ عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب.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 Tajatet, että te kutsutte minut, että te kutsutte minut, että te kutsutte minut, että te kutsutte minut, ja wma anma tdaounani ilye, leisalohu daoutu fi ويسرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا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 وَإِذِ اتَّحَجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِن Olaa kuna lakum tabaan Fahel antum mughnunaan Fahel antum mughnunaan Nassiban minnan قَالَ Kala allatina istakbaru Inna kulun إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عن ودعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تَكُ تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن لَنَنصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ لَنَنصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي نا الذين يجادلون آيَاتِ آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا me, قَلِيلًا مَا oi إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ oi لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قال ربكم دعوني أستجب لكم وقول ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري Avaa, الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه taskunu, fi, huana, hero, mu, bassu, roa. Inna, hua, alala, du, faublin, alan, خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من علق ثم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغوا Ole أَجَلًا luku, وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي ola alla فَإِذَا kelu, أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ umit, fei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 إذ الأغلال فيه أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال فِي أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الحمام ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظل عننا بل لم نكن ندع من قبل شيئا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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جحنم خالدين فيها ادخلوا ابواب جحنم خالدين فيها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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكُرُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ الله أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيُنْذِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوتهم وأثروا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحقق بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما وآبأ سنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمن